رقت عيناي شوقا ولطيبه ذرفت عشقا فاتيت الى حبيبي فاهدا يا قلب ورفقا صل على محمد السلام عليك يا, يا رسول Tansy!